بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الله المصنف رحمه الله ومسلم في الله من الشرطيات يعني ومسلم قلنا القياس ما إقتراضي و استثنائي اقتراني استثنائي هو الذي ذكرت فيه النتيجة بعينها أو نقيضها هذا استثنائي اقتراني ما سوى ذلك والاقتراني ما حملي أو شرطي والحمل هو الذي الاقتراني الحملي هو قياس اقتراني كلتا مقدمتيه حملية إذن الاقتراني الشرطي إما كان قياس يعني اقتراني كلتا مقدمتيه شرطية أو إحداهما حملية والأخرى شرطية إذن الشرطي إما أن تكون مركبا من مفتصلتي أو منفصلتين أو يحداهما متصلة والأخرى منفصلة أو يحداهما متصلة والأخرى حملية أو يحداهما متصلة والأخرى منفصلة والأخرى حملية هذا كله شرطي لأن شرطي ما هو ما كانت كلتا مقدمتيه شرطية أو يحدا مقدمتيه شرطية شرطية إما متصلة وإما منفصلة. نعم، لكن لا يتكلم المصنف عن جميع هذه الأقسام كلها، لأن الكلام فيها يطول والفائده فيها تقل، لأن استعمالها في الاستدلالات قليل جدا. تقول في الاكترانيات من الشرطيات وحالها في النقاد الأشكال الاربعه والضروب المندجة والشرائط المعتبره كحال الاكترانيات من الحمليات سواء بسواء. فنقول يعني إذا كان الحد الأوسط تاليا في الصغراء ومقدما في الكبراء فيكون على شكل الأول وإذا كان الحد الأوسط طاليا في كلتيهما يكون على الشكل الثاني، وإذا كان الحد الأوسط مقدما في كلتيهما يكون على الشكل الثالث وإذا كان على عكس الأول كان الحد الأوسط مقدما في الأولى وتاليا في الثانية يكون على الشكل الرابع هكذا تنعقد الأشكال ثم شكل الأول في الحمل قلنا يعني يشترط ماذا عندكم الكبرى موجب صورة موجبة وعندكون كبراء كلية هذا كله, كله هنا إلا شرط وكذلك قلنا شكل الأول ضروبه المنتجة هناك أربعة وهنا إلا أربعة هكذا وحالها في النقاذ الأشكال الأربعة والضروب المندجة والشرائط المعتبرتك هل الإكترانيات من الحمليات سواء أم سواء مثال شكل الأول في المتصلة يعني مثال قياس إكتراني شرطي مكون من متصلتين فقط يعني كلتا مقدمتيه متصلة وهو على الشكل الأول يعني حد الوسط تعال في, في, في الولاء ومقدم في الثانية ما مثاله كل كلما كان زيد إنسانا كان حيوانا وكلما كان حيوانا كان جسما يندج كلما كان زيد إنسانا كان جسما فالعدل هنا ما هو كان حيوانا هذا مقدم هذا تعال في, في الصغرى ومقدم في الكبرى كل كان ذي الإنسان كان حيوانا وكل كان حيوانا كان جسما يندجو كل ما كان ذي الإنسان كان جسما مثال شكل الثاني أي مثال ما كان اللحد الأول صدو في المقدمة كل ما كان ذي الإنسان كان حيوانا وليس البسطة إذا كان حجرا كان حيوانا ليس البسطة ان كان إن كان زيد الإنسان كان حجرا مثال ثالث منها يعني من المتصله يعني قياس اقتراني شرطي مكون من متصلتين فقط وهو على الشكل الثالث يعني ادوسط موضوع في كلتا المقدمتين كلما كان زيد إنسانا كان حيوانا وكلما كان زيد إنسانا كان كاتبا يندج قد يكون إذا كان زيد حيوانا كان كاتبا وعمل إقتراعي شرطي المؤلف من المنفصلات. ثم اذا إذن الإقتراعي الشرطي المؤلف من المت من متصلتين. أتينا له بعمثل مثال شكل الأول مثال شكل الثاني مثال شكل الثالث واحد فينا مثال الشك الرابع. نعم. ثم الشرطي المؤلف من المنفصلات يعني كلتا مقدمتهم منفصل مثاله من الشكل الأول إما كل ابا أو كل جادا ودائما كل داها أو كل دازا يندج دائما إما كل ابا أو كل جادا أو كل دازا ثم وعمل الاقتراني شرطي المركب من حملية ومنتصلة فقولنا كل ما كان باجا فكل جاء وكل داء يندج كل ما كان باجا فكل جاء وعلى هذا القياس باقي التركيبات يعني يتينا أن نتيه مثالنا آخر واضحا نقول ها هذا العدد إما زوج وإما فرد هذه منفصلة ثم يقال وكل زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد نتيجة ما هو هذا العدد إما زوج الزوج أو زوج الفرد أو فرد يعني الزوج ما يكون زوجا للزوج نهل ثمانية فإنه زوج للأربعة أو يكون الزوج يعني زوجة الفرد مثل ستة فإنه زوج لثلاثة، أو يكون فر العدد فردا مثل ماذا مثل ثلاثة، فنقول هذا العدد إما زوج وإما فرد هذه منفصلة، ثم يقال وكل زوج إما زوج زوج أو زوج الفرد، هيكون نتيجة ما هو هذا العدد إما زوج الزوج أو زوج الفرد أو فرد، هذا مثال لماذا تكبنا من المفصل المفصلة فقط لا. ثم عمل اقتراني شرطي المركب من حملية متصلة كلما كان قلت لنا قولني كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا هذه الشرطية متصلة ثم قلنا كل حيوان حساس فلتيجة ما هو كلما كان هذا إنسانا فهو حساس هذا وتركنا أمثلة باقي الأقصام وإلا الاغتراني الشرطي إما تكون كلتا مقدمتهم متصلة أو كلتا مقدمتهم منفصلة أو, مقدم أو يعني يهداهما متصلة منفصلة أو يهداهما متصلة والأخرى حملية أو يهداهما متصلة والأخرى منفصلة والاخرى حملية هذه الاقسام هكذا له خمسة اقسام حذفنا كثيرا منها لأن الجدوى فيها قليلة والكلام فيها يطول ثم متصلة وحملية كلما كان هذا انسان كان حيوانا وكل حيوان حساس كلما كان هذا انسان كان حيوانا هذه شرطية متصله ثم قال وكل حساس فالنتيجه ما هو كلما كان هذا انسان فهو حساس فاصل في القياس الاستثنائي القياس الاستثنائي والقياس الاستثنائي مهم في الاستدلال كما أن الاقتران الحملي الشكل الأول منه مهم في الاستدلال كثير الاستعمال في الاستدلال كذلك القياس الاستثنائي هو مهم وهو عارض في القرآن لو كان فيهما آلهة الله فصدتها هذا قياس استثنائي مكون من متصلة وحملي لأن حصله ما هو لو وجدت لو وجدت عدد الألها لو وجدت تعدد الألها لا حصل الفساد ولكن الفساد ليس بهاصل إذا تعدد الألها ليس بموجود هذا مثل أن نقول لو كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس حيوانا إذا ليس بإنسان فالاستثناء لا بد أن يكون ما هو في القياس الاستثنائي وهو مركب من مقدمتين أي قضيتين يحداهما شرطية شرطية قلنا إما عندك ونا متصلة وإما عندك ونا منفصلة فيحدى مقدمتيه شرطية متصلة أو شرطية منفصلة والأخرى حملية ويتخلل بينهما كلمة الاستثناء عني إلا وأخواتها هذا سهو من المصنف لأن المراد بكلمة الاستثناء هنا كلمة لكن لأنها هي التي تقع في القياس الاستثناء لأنه, لأنه يقال لو كان هذا إنسان لكان حيوانا لكنه ليس بحيوان، فليس بإنسان أو لكنه إنسان فالنتيجة ما هو إذن هو حيوان والله. فالعاكنا هي التي هي المراد بالاستثناء هنا كلمة استثناء كلمة العاكنا لأن العاكنا مما يستخدم للاستثناء فإنها تستخدم في الاستثناء المنقطع فيقال قام القوم لكن حمارهم لم يقم ثم يتخلل بينهما كلمة الاستثناء ومن ثم يسمى استثنائيا الاستثنائي القياس الاستثنائي كما قدمنا ما كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه ولنما سمي استثنائيا لاجتماله على كلمة لكن وفإن كانت الشرطية متصلة ثم قلنا هي قياس الاستثنائي لا بد أن يكون مركبا من مقدمتين إحداهما المراد بالمتصلة هنا متصلة لزومية لا متصلة اتفاقية لأن المتصلة الاتفاقية لا يتفاقية مثل أن يقال أن كلما كان انسان حيوانا كان الهمار ناهقا هذا لا ينبغي أن بل لا بد أن اتصال وعلاقة علاقة للية أو معلولية أو تضايف بين طرفين. مثل إذا كان زيد الإنسانا كان حيوانا أو إذا طلعت الشمس وجد النهار مثل هذا فإحداهما لعبدا يعني متصلة فإن كانت الشرطية متصلة أي متصلة لزومية فاستثناء عين المقدم يندج عين التالي فاستثناء عين المقدم إذا ذكر عين المقدم أي إذا كانت الحملية هو عين المقدم نتيجة ماذا يكون عين التالي لماذا؟ لأن التالي لازم والمقدم ملزوم كلما وجد الملزوم وجد اللازم لا يلزم أن وجود الملزوم كلما يوجد اللازم لأنه يمكن أن يكون اللازم لازم لعدة أشياء فلا يلزم وجود هذا اللازم يعني وجود ملزوم بخصوصه مثلا ضوء لازم, لازم للشمس لازم للنار لازم للكهرباء لازم لكثير من الأشياء لذلك لا يلزم من وجود الله طلوع الشمس، لكن يلزم من طلوع الشمس وجود الله. فإذا قلنا لو كانت الشمس طالعة، لوجد الله، ثم قلنا لكن الله ليس بموجود. نتيجة ماذا؟ الشمس ليست طالعة، لكن الشمس طالعة وجد الله. وإذا قلنا لكن الله. موجود لا يلزم منه أن الشمس طالعة، كذلك لكن الشمس طالعة، لكن الشمس ليس ليست بطالعة لا يلزم منه أن الله ليس بموجود، يعني المقدم هو ملزوم والطاري لازم يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم ويلزم من اندفاع اللازم. واندفاع الملزوم إذن فاستثنعه عين المقدم يندج عين التالي فإذا قلنا إذا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا ثم قلنا لكنه إنسان أتيج ماذا إذن هو حيوان واستثنعه نقيض التالي يندج رفع المقدم لكنه ليس بحيوان أي إذن ليس بإنسان كما تقول لما كانت شمس طالعة كان النهار موجودة لكن الشمس طالعة يندج فالنهار موجود لكن النهار ليس بموجود يندجو فالشمس ليست بطالعة وإن كانت منفصلة حقيقية وإن كانت الشرطية التي هي أحد جزئي القياس الاستثنائي إذا كانت حقيقية حقيقية ما هي المنفصلة الحقيقية هي التي حكم فيها بالتنافي بين المقدم والطالي في الثبوت والاندفاع كليهما أي لا يثبتان جميعا ولا يرتفعان جميعا فلا فإذا وجد أحدهما لعبد أن يرتفع الآخر وإذا استفع أحدهما لعبد أن يوجد الآخر إذا كان هكذا منفصلة حقيقية فالرفع فوضع كل يندج رفع الآخر ورفع كل يندج وضع الآخر يعني المراد بالوضع ثبوت والرفع هو الاندفاع إذا قلنا إما أن يكون هذا الذي زوج فرد ثم قلنا لكنه زوج إذن ليس بفرد لكنه فرد ليس بزوج لكنه ليس بزوج إذن هو فرد لكنه ليس بفرد, لكنه ليس بفرد إذن هو زوج لكن. نعم فإذا كانت وإن كانت مفصلة حقيقية فاستثناء وعين عين أحدهما يندج نقيض الاخر وبالعكس وفي مانعة الجمع يندج القسم الأول وإذا كانت المنفصلة المستخدمة في القياس الاثناء يعني مانعه الجمع أي حكم فيها بامتناع اجتماع الطرفين مع إمكان ارتفاعهما مثل أن التنافي بين الشجرية والحجرية فهنا وضع احدهما ينذج رفع الآخر إذا قيل إما أن يكون هذا شجرا وإما أن يكون حجرا ثم قلنا لكنه شجرا إذا ليس بهجر لكنه هجر ليس بشجر لا يلزم يعني لكنه ليس بشجر لا يلزم منه يكون حجرا انه يمكن أن يكون غير شجر ولا حجر لماذا؟ لأن الارتفاع بينهما ممكن وفي مانعة الجميع نجو القسم الأول دون الثاني وفي مانعة الخلو القسم الثاني دون الأول وفي مانعة الخلو مثلا لأحبان لا إنسان يمكن اجتماعهما لا, لا لا شجر لا إنسان يمكن اجتماعهما أن يكون شيء لا لا لا شجر ولا إنسان مثل أن يكون فرصا والله لكن لا يمكن رفعهما بأن يكون بأن لا يكون لا شجر لأنه إذا لم يكون لا شجر فيكون شجرا فكيف يكون لا حجر نعم فهنا يعني رفع كل ان ينتج ثبوت الاخر نعم لانه اذا قيل اذا ليس بلا شجر يعني معناه هو انه شجر فلا يكون ماذا لا لا لا لا يكون لا شجرا لانه هو شجر فاذا كان هكذا وكذلك المثال السابق ايضا ما هو ما يكون اذا في البحر ما لا يغرق استماعهما ممكن ارتفاعهما لا ممكن فإذا ارتفعنا يعني أن يكون في البحر فقال فكان في البر فلا يمكن يعني أن أن يرتفع لا يغرق بأن يغرق فإذا قلنا فاذا ليس ببر إذن لا يرتفع لا يغرق أي لا يغرق هو وإذا قلنا يعني لا يغرق نعم فيلزم يلزم أن يكون وعما أن يكون أي استماعه ما يكون في البحر ولا يغرق هذا ليس بموحد ثم على القسم الثاني أن لا وراءنا قد انتهت باحث القياس بالقول المجمل التفصيل معقول للكتاب إلى الكتب الطويل والآن نذكر طرفا من لواحق القياس فصل الاستقراء هو الحكم على كل بتتبع أكثر الجزئيات يعني الاستقراء نوعاني استقراء تام واستقراء ناقص الاستقراء التام هو ماذا الحكم على الكل بعد استقراء جميع اقسامه مثل أن نقول يعني الكلمه مفرد لماذا لان الكلمه اما اسم أو فعل او حرف وكل منها يعني مفرد اذا الكلمه مفرد هذا استقراء تام ومثل أن نقول يعني الجسم الجسم يحتاج إلى مكان لماذا لأن الجسم إما حيوان أو نبات أو معاد وكله يحتاج إلى إلى حيز مكان هذا الاستقرار وهذا الاستقرار التام يعني لا يقصده المناطق لأنهم يدخلونه في القياس ويقولون هذا قياس مقسم والاستقراء عندهم هو الاستقراء الناقص وهو الذي يتبادر وهو الذي يفهمه عند الاطلاق وهو الحكم على كلين بتتبع أكثر الجزيات لا بجميع الجزيات وهذا الاستقرار الناقص وهو لا يفيد للظن ثم والاستقراء هو الحكم على كل على على كلين بتتبع أكثر الجزيئات كقولنا كل حيوان يحرك فكه للسفل عند المضغ لأن استقرينا استق أي تتبعنا الإنسان والفرس والبعير والحمير والطيور والسباع فوجدنا كلها كذلك. يعني احنا استقرنا اكثر وهل استقرنا جميع الحيوانات لا هذا استقراء وهو الاستقراء وهو المفهوم عند الاطلاق وهو الاستقراء الناقص فوجدنا كلها كذلك فحكمنا بعد تبع هذه الجزيئات المستقره ان كل حيوان مستقرة مستمئن يقال مستقراء أو يقول مستقرات لا يقال مستقرية لا لا يقال هكذا يعني الجأ إذا كانت متحركاً قبله طوًا لعبد من قلبي هالفن هل يقال مستريح أو نقول مسترات نعم أن كل حيوان يحركه فكوه الأسفل عند المضغ لا يفيد اليقين وإنما يحصل الله أن الغالب لجوازئا على يكون جميع أفراد هذا الكلي بهذه الحالة كما يقال إن تمساح ليس على هذه الصفة وليحنك فكه الأعلاء فصل, التم... فصل التمثيل هو إثبات حكم في جزئي لوجوده في جزئي آخر الاستدلال بجزئي على حكم جزئي النار لمعنى جامع مشترك بينهما وهو الذي يسميه الفقهاء قياسا يعني هذا القياس الفقهي ليس بقياس منطقي والمنطقيون يقولون عنه إنه تمثيل نعم والفرق بينه وبين ما يسميه المناطق قياسا أن القياس المنطقي هو استدلال بالكلية للجزيات وهو يمكن أن يفيد اليقين وأما هذا استدلال بجزئي الى جزئي ناقر وهو لا يفيد إلا الظن لمعين الجامع مشترك بينهما كقولنا العالم مؤلف فهو حادث كالبيت يعني نقول العالم حادث كالبيت لان البيت حادث لماذا لكونه مؤلف والعالم ايضا مؤلف اذن هو ايضا مثله وكذلك نقول يعني النبيذ النبيذ مسكر كالخمر بجامع الاسكار هذا تمثيل ولهم في إثبات أن الأمر المشترك إلا للحكم المذكور طرق عديدة مذكورة في علم الوصول والعمدة فيها طريقان، أحدهما الدوران عند المتاخرين والقدماء كانوا يسمونها بالطرد والعكس وهو أن يدور الحكم مع, مع, مع, مع, مع المعنى المشترك وجوداً وعدما أي وجد المعنى وجد الحكم وإذا اندفى المعنى اندفى الحكم فالدوران دليل لا كون المداري عن المعنى علة للدائرة الحكم والطريق ثاني صبر وتقسيم وهو أنهم يعدون أصاف الأصل ثم يثبتون أن ما وراء المعنى المشترك غير صالح لاقتضاء الحكم وذلك الوجود تلك الأوصاف في محل آخر مع تخلف الحكم عنه مثلا في المثال المذكور يقولون إلا حدوث البيت إما الإمكان او الوجود او الجوهرية او الجسمية او التاليف ولا شيء من المذكورات ويرث الـ في بصالح لكونه الهله للحضور وإلا لكان كل ممكن وكل جوهر وكل موجود وكل جسم حادث مع عند الواجب تعالى والجواهر المجردة ولا الاجسام الاثيرية ليس كذلك نعم واضح أستاذ نعم، فنقول التمثيل، التمثيل هو يعني ما يسميه الفقهاء قياسا وهو متوقف على معرفة أن هذا الوصف هو العلة، فيعني قياس النبيذ على على الخمر متوقف على معرفة أن الخمر حرام للiscard، ف. الدليل الذي يدل على علية الوصف المشترك هذا يقولون الفقهاء يقولون عنه مصالك العلة وعند المناطق ليس له اسم خاص والأمر واحد وعند الأصوليين يعني هناك مصالك شتى منها النص. ومنها الإجماع القرآن السنة الإجماع ومنها أيضا يعني مصالك عقلية فمناطق من حيث أنها مناطق هم يعني عقلانيون وهم يعني يقولون بالعلل العقلية فعندهم الدليل المس مص كل من حمىها الدوران إذا وجدنا الحكمه يدور مع وصف وجودا وعذما، فهذا دليل على أنه هو هو العلة. مثلا الخمر، وجدنا أن الخمر قبل أن يوجد فيه حين حينما كان عصيرا ما كان هراما، ثم صار مسكرا فحرم، ثم لما تخلل على الاسكار فحل. فالاسكار يعني يدور وجودا وعدما مع يدور معه الحرمه اذن هذا هو العله وكذلك من المسالك ما هو الصبر والتقسيم الصبر والتقسيم هو ان نقسم ما في المقيس عليه من الاوصاه ثم نبطل جميع ما ند... عدا ما, ما ندعي انه هو العلة مثلا نقول الخمر حرمتها اما للونها المخصوص أو لرايهتها المخصوصه أو يعني لكذلك ذلك ذلك ولا يمكن أن يكون كل الحرمة لشيء منها لأنها كلها يوجد في هذا اللون المخصوص يوجد لشراب آخر وهذه رائحة المخصوصة يوجد لشراب آخر وهذه الرغوة توجد في شراب اخر مع ذلك يتوقف عنها إذن يعني العلا ما هو الـ الـ الإسكار فنقول هذا اي قال له صبر وتخسيم فهناك تخسيم وهناك صبر صبر ما هو المعنى اللغوي للصبر هو يختبار غوري الجرح إما للعلاج وإما للقصاص شخص جناء على شخص و يعني حصل في في على يده هذا جرح جرح يصل إلى العظم فينظر بالمسبار هل هو قد وصل إلى العظم أو لم يصل ما عمقه ثم يفعل بالمجنية عليه مثل ذلك أو للعلاج كانوا يفعلون الصبر وهذا العود كانوا يسمونه بالمسبار إذن يعني ما هو التقسيم هنا التقسيم نقول لله ما كذا وما ما كذا ثم الصبر هو يعني يبطال ما عدا ما ندعي الياء كما يصبر أشل الطبيب بالمسبار الجرح كم نقول كم كذلك يعني نصبر كل وصف من هذه الاوصاف هل هو صالح للليا اللي أو ليس بصالح للليا اللي. إذن يعني في المسمى في الحقيقة التقسيم مقدم أن يصبر اولا يقسم وما كذا وما كذا وما كذا ثم يصبر فينبغي أن يسمى بتقسيم والصبر ليس صبر وتقسيم لكنهم سموه هكذا صبر تقسيم صبر تقسيم. وبعضهم يقتصر على صبر فقط ويقول بالصبر يقال صبر تقسيم صبره وصبر فقط والواقع هذا فهذا موجود عند المناطق أيضا فيقول يقول في مثاله يعني حدوث البيت إما أن يكون لكونه جوهرا وإما لكونه ممكنا وإما لكونه جسما وإما لكونه مؤلفا, وإما لكونه مؤلفا ولا يمكن أن يكون علة الحدوث شيئا من هذه الاوصاف سوى وصف تغليف لوجود كل منها في بعض الأمور مع تخلف الحدوث عنها فمثلا الجوهرية موجود في الجواهر المجردة والجسام الأثيرية وكذلك يعني يمكن ايضا كذلك هي ممكنه مع ذلك ليس بهذه هذه كلها يعني مبني على اعتقادات الفلاسفه الباطله فإن الفلاسفه يعتقدون ان العالم قديم وان الاخلاق هي قديمه وأن الجواهر المجردة الذين يعني هم يعبرون بهذه العبارة عن الملائكة، فالعقول قديمة والأفلاك قديمة، هم يقولون هي قديمة مع أنها من الجواهر فلا ينبغي أن يكون الجوهرية هو الليل، وكذلك لا يمكن أن يكون الحدوث لكونه ممكن لأن الأفلاك الـ الـ وكذلك الـ الـ الملايكة العقول الجواهر المجردة لأنهم يقولوا يعتقدون عن الملايكة أنها أنه أنهم مجردون عن المابدى وأنهم ليسوا بها فهذا كله هذا المثال خطأ أبني أن سنة الأفلاك الفلسفة. نعم ليست كذلك فصل ومن الأقيسة المركبة قياس يسمى قياس الخلف ومرجعه إلى قياسين يحداهما اكتراني شرطي مركب من المتصلتين وثانيهما استثنائي يحدى مقدمتيه لزومية نتيجه نتيجة القياس الأول والمقدمة الأخرى من استثني فيه نقيل تالي تقريره أن يقال